يقول الإمام محمد رضي الله عنه رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويرسل لكم الله غفورا رحيما هو النبوة والقنص وهي رسالة قبول إن المؤلِّف رحمه الله أمثال أملا وقان زقنيه رسالة أكويك ترجمة فم الإسلام فم يو ثم بقرت فلا فآيات أكجاي آيات كم دليل زكوف فضلا يو اسلام كو اسلام فضلا زو اسلام زو اسلام كو اسلام هو اسلام هم يكفذيه لهم هنا فضلا يو ياق وزجوا دو يسو وما نهي رسالة رحمه الله يو تئذ مبزيا فضلا زو يو اسلام. تسا کامو زیوی تیجی سکیو زیوی ثم ذکر آدين اکتادی دلیم زا آیا تات ثم ذکر پیر ثلاثة حادیث آیا تاتو حادیثتا آیا یکوان زالون رحمه الله یکوانشه قبل یو اسلام مشهور وين يمتو تويصوما تويكليري كيف فهم معنى هيك رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اما ينزا هي يسالا بسملا لأنه ساقها سافها الرسالة رساله اما كتاب شكين كما باروا يا اندا ابو والسنة في الرسائل البسملة والسنة في الرسائل هي البسملة هي يمتون صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان والسنة في الخطب الحمدل أو الحمد والسنة في الخطب أن يفتتح بالحمد إن الحمد لله. فلما فان هذه الرسالة ساقها مساق ساق الرسالة بدأ بالبسملة لأنها يقصد قبعين بروة مليون بي وينقوا إسلام وزمهز ثم ذكر باب فضل الإسلام أي زياء فضل زو إسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي آية قانزة إن وناشى فضل زو يو إسلام يو يو إسلام ألا هي مكوجة في صحيح البخاري قبل يكشوك قصة مشهور جولم يهودي المنبيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه کنفید کنی کتاب چیزی میکن آیا لَو نزلت فینا معشرا الیهود لَا عیدا یعنی کنی قرآن ممتر آیا آیا هیو نو نگی ما يهودی کشکا کهتو هیو سیکو لیو شکه آیا تونگی شیعکه کما ایدی کلا محط maana ni ayat kubwa na maana yake ni kubwa na inaonyesha fadhila kubwa kwa nini mwislamu eh hata wayahudi wenyewe wametambua kama wayahudi bali ni madudu wa uislamu wao na wametambua kwamba hii aya ni fadhila kwetu na ni fadhila ya uislamu kwetu aya gani ذوكم صوم يوم أكملت لكم هي يوم عارفة في عشيه يوم عرفه eh يوم في لذلك هي آية من يهود والثماني إنه قوة وقوة وسبابه أنه نحن نغاني دينيه وإسلامه الفقوة بورا نمي الله يتلفق وبرا قوليك يا رجين قوله تعالى القسيم الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم, دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يعني يوم عرف المقصود هنا يوم عرف أكملت لكم دينكم أكملت لكم دينكم نميك مليشياء دينيين وهذا من فضل الإسلام على غيره من الملل مفهوم يا آلاء أكملت لكم دينكم نكمل أن الملة السابقة ناقصة ناقصة ملة لتنمولية أو إسلام لتنمولية قبل السيسي أكون أبنكوف بلا شيء إن الإسلام أيت سأكون أبنكوف نمكامليف واضح نهي تكوف نكو تكوف بيوم توميه أمم واضح لو الله كسيمة أكملت لكم دينكم مفهومي أكي الدين السابق لم تكمل أو لم تكمل الأديان السابقة دين قبل الإسلام من لذ الأديان الزلكوجية يهودية مصريان إنجليزية هيذول الكوانا بساط فسأهين تيار الكواني أو الإسلام من كامريكا ندليل يكون شو برات هذا يدل على فضل الإسلام لأنه دين كامل كمل كمل في شرائع kwa hivyo kule kwamba imekamilika hii ni dalili ya kuonesha ubora wake na ikiwa hili hii hili tuloteremshwa hu umma tu Muhammad Allah ali sifum kwamba ni likamilika basi ina maana dini hii umepata kupitia ukamilifu wa Uislamu mwenyewe maleza adamu bilaذلك toweza kusema من lugha nyingine لماذا hii umma akmal min al-umam al-salifah limada lian dinuha akmal min ya نواله من جنة ثم يمشين ذاكى فملا وبيتياه ناقص ثم قال سبحانه وتعالى وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي آلاف نكواتمزيه نكواتمزيه نعم زام زام لأن النعمة إذا أضيفه تعم أن النعمة إذا أضيفه تعم لأنها مفردة نين ذي في فيها ضمير بارس وهي يأني متكلم فتعم ويقول الله سبحانه وتعالى سيما أميت التميزية إكاوكاليف نعما النعمة جهنية. النعمة نوعان النعمة نوعان نعمة زيكو أينمديلكون كنا نعمة, نعمة دينية نعمة دينية نعمة يكديني كنا نعمة دنيوية نعمة يكدني قويه أتممت عليكم نعمتي يعني الدينية والدنيوية. رأيت أمرين. فالإسلام كامل في نعمته الدينية وكامل من جهة نعمته الدنيوية. فكمال الإسلام من جهتين. سأرد في فصل سورة ذي وكمل فو إسلامه وكوني بحمده. البسمة أتممت عليكم نعمت. ويظهر الكمال يظهر من جهته يقوان كمال الإسلام من جهة الدينية الدين نيو كمليف وهو الإسلام كدين. كما ديني ويظهر الكمال إسلام كما ديني أي معانا يأكلني أي البيان نعمية لنعمة البيان. لما يحتاجه الناس في أمرهم نقطع، وكملكة ولنعمتي ديني وإسلام نقطعه إسلام، كمترنكا كنيدينيك إسلام، دليل، ذلك لا من فنزوذه تجية، كنيديام ولدينيك، حيث لا يلتبس الطريق على من أراد الحق، بيانا يوشك السياسة قامته. هذا هو النعمة الدينية ما هو؟ ما هي؟ هي البيان البيان لما يحتاجه الناس في أمر دينهم حيث لا يلتبس الطريق على من أراد الحق هذا هو النعمة الدين كيف أكمل في إسلامه uko kwenye upande wa kiduni kidini kwanza kwa hيثو الدين haina kasoro kwenye hoja kila sheria katika sheria zake ndani ya kitabu cha Qur'an utapata bayan shafi'a ni ni kwamba kutoka maana kwa هاي هي زيادة يمتصك جبوز اليسير بس النجلي ليكونش يا نعمة هي دي كوني الدنيا كوني ولودي كوني ولد كون بنيديني كشريعة داريكا قانة إنك مني هي كباري نجاز رومانات ويبقى كل ما تحتاجه في أمر دينك مبين في الإسلام وإسلامه مبينشة بيانا واضحا بحيث هو كبار زيادة kwanza ni pili uislamu hauna kwa bia ya kukubali dunia inlogambi leta sauti kuna hauna dunia ukisema hauna dunia in hafifu lakini ukisema haukubali dunia yani hata ukaongee itachafika kwa hivyo kama neema yake dhini hii yetu imekamilika na hivyo kwa hivyo haitubali kuongeza kwa hii ni alama ya kwanza kuonesha ni neema kuliko mlinga zingine aljiha thania ni kukamilika kwa uislamu ni jihati dunia ni jihati maslaha za duniawi hata kwenye neema za kidunia uislamu umekuja na kukupa mwanadamu neema za kidunia بوعد الله ما هي النعمة من جهة الدنيا وعد الله للمتمسك به أن يكون له حياة طيبة الله يعجيز الذين آمنوا وعملوا الصالحات منه فلنحييانهم حياة طيبة لذلك وإسلام فيها من نعمة قلت من جهة الدنيا كيف بحيث أن الله وعد المتمسك بالإسلام بالحياة الطيبة إنه كملك في دنيا كملك حتى أفضل في دنيا الإسلام ومقود يقول لك مصالح الدنيوية كملك إذا كملك في الدنيا كملك مصلحة دنيا بحيث المتمسك به الله مموهيه من يكوش كماننا إن يكون له حياة طيبة أتنفى ميشة مزورة والحياة الطيبة يا حبيبة تشمل أمور أولا الطمأنينة الحياة الطيبة فيستفيد منها الحياة الطيبة تشمل الطمأنينة في الدنيا طمأنمتم تليفو عندما سكينة ووقار أنا ببيكو بقوم شغال هو أن تليها الله مين في حياة طيبة ما هو المال بس في لذي الحياة الطيبة تشمل الأمن أمان أمان بلا شك أمان نكتيك تيك النعمة يا حياة طيبة في لذي الحياة الطيبة يشمل ساعة الرزق ساعة الرزق وكنجوف ورزق وإذا حياة الطيبة لك سانيا من ممتاز في الحياة التأشي من تليم ونوبول ثانيا الأمن يكون في أمان، كتיקה ما يش magazines، والثالث سعة الرزق، نو كنجوف ورزق، والرابع الصحة والعافية، الصحة والعافية هذا من الحياة الطيبة، قام الله تقوفك في ذيلي كزوري الصحة، والله هنا مراديك كبابان، واو كيما يأتى هذا كتיקה فهذا هو إسلام، لو أتى كمان هو هذا من فضله. أنه يسبب لك الحياة الطيبة وكشي كمانا وإسلام الله سبحانه وتعالى أتكتنجزي دونيا ياكو دونيا هي ونو يتفوت يتكوى حياة طيبة ميشى مزوري أماني أتليف رزق طانا صحة عافية أتكنيني زي لها بلا شك هيدو نعمة نو يتفوت واضي برواب كويضة ننعمت تنجزت من حيث الدين بكماله ووفيه ما يحتاجه الإنسان في أمرين ومن حيث الدنيا بوعد الله له الحياة الطيبة قل الله من واجزه من يكشك منا نعوما هي أنه معنا وأتممت عليكم نعمتي بلا شك نلعمكم آه لكن من يعني من يفهم هذا الكلام قل بوع السلام ننعم بلا شك ثم قال مشوعة ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا نكواردين هو إسلام ديو دين قوله البسيما رضيت لكم الإسلام لكم الإسلام كلمة لكم هي تفيد التخصيص لكم تفيد التخصيص يعني رضيت لكم الإسلام الخاص ما هو كل إسلام سيو إسلام ووالي لتنبولي قصبو له إسلام ووالي التنجليه ولكو ناكسور ناكس أو جاكا مليك بكو إسلام ومتوني عليه الصلاة إذن ورضيت لكم الإسلام منا مقصود يويا كنين الإسلام الخاص الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإسلام يطلق إطلاقين وإسلام قننصوص ذكي شريعا هنا إطلاق الدين إطلاق يقول هذا الإسلام العام الإسلام العام وهو الدين الذي دعا إليه الرسل نولى الإسلام ولكجا نوم كوموت أن اعبد الله لا تشركوا بشكل هنا الإسلام عام كل نوم كومن كجا alafu إسلام خاص islamu خاص uislamu khas wulantum na sheria yake khas na hapa ndio kusudio صلى الله عليه وسلم Allah sema uislamu hu ndio nimewaridhi muishike kama dini kwa hivyo banu israila walikuwa nao uislamu nabii kwao musitu lazimishe uislamu mtume wa muhammed eh tamjidu dhili daea galia vizuri kuiona hiyo lakum hiyo lakum kuiona hiyo faida yake ni kwamba mtu lau sahihi ataleta umtu محمد عليه السلام salatu wassalam na لكم ndo maana ya hio lak takhsisi tunaeleana fa hadha yadullu aynamti ala fadl محمد kuonesha huno islam alikuja nao mtu ni Muhammad ndio bora kuliko uliotangulia na uliokamilika zaidi kuliko uliotangulia katika umma zengine kwa الإسلام واضح. طيب نمشي. تاني آي فيلي. هي آي فيلي. هي آي فيلي. بيا يونيشا فضلوا الإسلام. بيا يونيشا فضلوا الإسلام. قاموا إسلام. يعني معنا مضمون آي فيلي. مقصود الآية المؤلفة مينيتا ليبين لك أن من فضل الإسلام على المسلم هي آية ذي يونيش من فضل الإسلام على المسلم إذا تمسك به أنه لا يتأثر بالشبه ولا الشكوك فضل هو إسلام نوكيش كما نناه هو إسلام صحيح نكتيك ك formulas يك يوياكو نيكوامبا أوتاكو كينجا نشوبا نامو شو أكيا كوكو بزية أوت أوتاكو تاموراكو أوتاك أكيا كوكو تيا شوكوك إسلام ناوشيت أساسا يساعدك في هذا الباب يعني يقيك من من التأثر بالشبه إن شاء الله بإذن الله شبهة بقوة سيسري من جساهي مجوزة ukiviviwa we kidogo tu simu hebu niambie hoja ya kuwajibu hawa simu namna hii nata nasi nasi wallahi na hata shuba hata mtu na nini hapa au mtu wasema kuomba mtu maiti kama kumwombawalewhaya kuna حكون أفتا فوتير، طب هو يجوزك مهما يجي، هي ما، يعني تتكالس، كوتة، كوتة زشيم، كوتة استهوج يا كموم بأوله بان، كمما يجي هالك هي هاونه هني هاومو، هي أتا ما أتا، أتا رجل تعلم أيوة، لكن يكونين بتضيف بالإسلام، إذا نكثيك فقبل الإسلام وكشي كمان itakuepushia hizi shuba hata mtu akikwambia watanda nianda zako mambo gani ngine utakuta mawapo hata mfamili wa islam ndo maana allah sema qul ya ayuha nnas sema ile mtume uwaambie watu in kuntum fi shakkim min dini ikiwa nini yani mtume awambie umma ikiwa nini mna shaka na dini yangu mwashukushukusha yani ma anna wadiha کنتم kuntum fi من min dini واضح anna huwa wadih dini yango iko waziya nyinyi mwe nitilia shakaka dini yango ilio basi nawaambia fala a'budu alladhina ta'buduna min dini la mimi si wale mnaoabudu kinyonge na hiyo kwa hiyo maana dini yango iko wazi hizo shuba shuba zenu لأنه متمسك بالإسلام الصحيح ناكوانين هذي شاك هذي كنبور متومين والإسلام نجي لأن التمسك التمسك الصحيح بالإسلام توي هذي شبا مبزوكوامب وكوناس لذلك هذي آل هاي مبوما لنغويات قوله إن كنتم في شك من دين أي وديني واضح ليس فيه شك نيني ما يشوك دنيا نهي دنيا واضح توحيد صافي هين شاك من نمكو يكوف نشاك بس فأنا أعبد الله وحده لا شريك له هو الذي يتوفاكم ويملك نفعكم وضعكم ممن تموابدنا يولي مولا أنبئك أنبئك نتنسيش نايدك نبور وكتاك أو نفعيش سيابود هاي مصنموين ومتغك نتياشكنا هاي ومن السنة شكلها وطبعاً باطنة. قيمك كيانك إذا كتبوك الصحيح بالإسلام. وهذا من فضل الإسلام عليك. هي إنك تكفضل يا إسلام وياك ومامك هي التوصل بنا في الشدوع بيتقطب عنه mpaka wamwambia fa ana a'budu alladhi tuwaffaq. Nili mtamuabudu yuda mola ambaye kwamba atanifisha ajina ananifisha wadhi wao hibo kizenjito msalama huwa kwenye moyo wa mwanadamu akishika imani sahihi na islamu sahihi. Ndalale mtawapa mfano. msimo huyo utakusa hawa watu wa bidada yani ukiteza sherehe والله azungumza maneno kisha sema sikejeni mawadi yote yenyewe sikejeni mawadi yote yenyewe eh lakini simu وسببه وイスلامه تو صحيح إذا شبه هاي ردة يمول زشخة. ممن يموه قصد أبو زكين قال هو كصحيح. لكن لما ضعف إسلامنا وتلقيدنا صار أدنى شيء بتشتكي. هو لسه. يعني ماي. نتوضّع قوام دواهوجي ماي يعني هذا نتوضّح. أقمناهم ماي فين ah hakini leo ile kwa swala hili au jambo hilo nitengeleati na wakati la kujadiliana subhana allah hapo ajibu lakini kwa dhaifu hii ilmu ya tauhid kwetu na uislamu dhaifu ndo maana kitu kidogo tu ukiziziwa unakisia mtu ashanza kubabaiki hasa mtajibu vipi huyo bwana ah mjibu wewe leo umsikize nienda kama mjibu sisi na una lazima ukitumia klipu za watu ndio kuzifungoze sikilizwe sasa nenda kujibu kwa nini na imekuamrisha alibtiaad ani shubha walfitan wewe kumsikia gani waache wale ambao kwamba waliosumbuka kuyasema wasumbuke pia kuetefutia majibu eh nahnu inda na shughuli kwa sababu umekataa mwenyewe kwenda kufuata mpaka sheria sheria imekwambia usisikize hawa kwa nini una lazima wewe kuetegeza masikio yao alafu unaanza kusumbuwata hizi vitu ni vitu sana kwa kwa sababu hata kama umeshika uislamu إذا كنت ما تبتعد عن نقيضك ذلك الذي تبتعد من نمو الإسلامه بأبوك لا يجب أن تكون شرطك فقط أن والله وأن يحطرون سيده ومن تشعر حوالي يواجه وحوالي يسمنين فانتبهوا بارة الله نكتيك فضل الإسلام لو تشك منا نام هذه الشكوك تتوق أنا أعطيكم مثال تجد هذه الأيام مثلا تجد عند بعض العوام عند بعض العوام وإن كان علمهم قليل تقول بعض العوام ولا لكن عندهم قوة في الاعتقاد ما لا تجده في المثقفين والله تجد رجل كبير في السن ممكن سكن البادية إذا كو أيش بادية لكن والله كنا منينه؟ یام توام گید نصف قوید شاخص زمانتن. هویم زایی استیزه لمنون دکمه منها عام هستند. لکن وایان باونی مثقف متخرج و باطل واسیو لعام. یه جا ببینیم کن کتی. لی من المسلمات زیل دو حتى كما أنوا إسلاموا إنشاء فيهم وكصيانه كويحكم شما إذا كصيانه فاني كي ينجا شبهه أنباء البشهادة ما يعي هذه الأمور أنشناه كوجيبوا إذا شما سبب النين سببه أمي كبعلي كفوّزا إذا فتن مشبه يقانزا سبب يبين لواقع المادة العلمية العقيمة حنا مسلمات ذله haja usoma uislamu vizuri sasa haitoshi kwa kihali wala na wala bila kama halu, ya juzu kutufu kwenye vitu vingine si lazima alka kwa sababu tawafu si lazima ile tawafu ina masharti yake ya haya na kwa hiyo hivi tunafanya sisi tukitufu kwenye kaburi kodi nchi haitwe tawafu ripana ukakumbuzunguka na suku zote hawa wasoma bingwa ya lugha ya kiarabu wao يفahamu mtokoe mwana kujua kiarabu yote awele sasa ukisikiza watu kama hawa au mtakwambie mumkin waliyakhluq waliweza kuumba sasa jambo mambo kama haya hebu yataka hili kuona hii ni kiwango gani kwa kujua haya mambo mambo kipozi lakini mambo haya haya wallahi ni ndaka muujiza ayuza yule atakwambia cha toka mambo gani naambia lakini لو takuta mtu akupejia simu na kuuliza huyu mtu ujibiwa vipi auzu billahi ah ujibiwa vipi ya nini jambo wewe uketesa jibu lake kama mkuachana nalo tutaangalia mambo mengine ya muhimu lakini hadha almashghulu bihadhi al'umur munu' nur al-islam wa kaimwa kuelewa uislamu kwa sababu ya istirad الله الله هي hivyo Allah Allah hii kukoanisha kwangu la utashikamana na uislamu vizuri itakusaidia ile ikadi kukinga shuba na shaka mtaki kuja kutetea shaka kabla tena zako ndoka mimi niko mwangu dini yangu iko hizo shaka zako kwa hivyo aya ni muhimu sana pia ni hiyo نا كتقو شويشكم آية مشهر مؤلفة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يقتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به لكم والله غفور رحيم. هذه الآية هذه الآية هي آية مشهر ذكر ثلاثة فضائل من فضائل الإسلام في آية المشأ ذكر ثلاثة فضائل من فضائل الإسلام في نتاجة قبل تارش كتيك فضلا ذكو شكمانا نو إسلام وامتوم عليه الصلاة أسمى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله Mwambopeni الله namuammini mtume wake. Wahara هو hakika الاسلام Islam. هو تقوى الله و وطa'at الرسول rasul alayhi salam. Saata Allah asema, mcheni Mola wenu. Namuammini mtume wake. Wa kumfuata. Mogeyafanya hayo. Kwa sababu hayo ndio uno ndio na متحاتة فضلتك ذو إسلام يا أقوال يعطيكم كفليني من رحمتي. إني فضل يا أقوال. أتوب الله كفلين يعني حظين حظين من الأجر يعني نصيبين من الأجر. أتوب أجر مرمي أتوب أجر مرمي في ملامون. مكشي كمان ذو إسلام صحيح. مكموامين مؤمني عليه الصلاة والسلام زر وشي أو فضلا اولا وشكمانا مع الاسلام الله تبارك كيف من الرحمتي اجر لي او فضل لي ذا رحماتك سبحانه وتعالى واضح فالكفل هنا الحب والنصيب من سهمنا فungo تطبعه فungo من الله يا رحمن الله ومعناه الأجر الأجر ثواب من عند الله سبحانه وتعالى مرتين. يني فضلك ويجعل لكم نورا تمشون به. يني فضلك فيني. كشالله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. بعد وافق رحمن أجير مرنبي. كشالله سبحانه وتعالى. بعد وافق رحمن أجير مرنبي. كشالله سبحانه وتعالى. بعد وافق رحمن أي النور هنا نور العلم واليقين والبصيرة هذا المعنى نور نور العلم واليقين والبصيرة وكشي كمانا هو إسلام صحيح الله سبحانه وتعالى أتوى تنوكه فضلا أتوى تعلم يا يقين تين إن يبصارك إن يبصارك بس سيوئي لي من بقابه هنا مع علم نافع. الله ترزق علمًا نافعًا أن بيتفقون ينوروا وتمشي لي. والتنبيهان النور هيو كني غيزل أو قتبه نغيزل شبه. نمتفق في كل شيء وشكشة كنا على بينة من دي ميني كصاوع وهذا مهم جدًا إخوان. لا بد من تقوى العلم لغيز كما علم القوي ألاف <هذا>. فيلا يتاتوا أنبقوا أنبقوا إن كتك فضل الإسلام ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم كي شاء الله سبحانه وتعالى أتوا سميه مدمين يوني فضل يتاتوا أي من فضل الإسلام على أهله من فضل الإسلام على أهله إن كتك فضل وإسلامك وإسلامك أنه سبب من أسباب الغفرة وكشي كمان أنه إسلام صحيح الله سبحانه وتعالى تكون غفريا ماذا بيكم أتغفريا ماذا بيكم لأن من فضل التوحيد أنه تكفر الذنوب سير. من فضل التوحيد أنه تكفر الذنوب وإذا كانت فضل التوحيد أنه إسلام صحيح تنظركم ذلك لنه؟ إن فوتا ماذا بي ماذا بي يا ولي موحدين تلززاو كيف هذا آياتات المؤلف رحمه الله ذكر جملة من الفضائر أنبازو إيكو كنه هو إسلام كيف يمكن كنه مهم سانا بعد يكوزييوهزي فضل كنه هو إسلام يعني أوبي أنه معنى أكاذيب معنى الإسلام. قصبابه بعد وجود فضلكي، فكُوكِي يُنَحَقِيَاتِكِ الَّكِيْدِ وَاضِغِرُواْ لذَلِكَ هَذِهِ المسألةُ مُهِمَّةً جِدَّاً بل العلماء يقولون هي رسالة من أهم رسائل الإمام المجدد رحمه الله. كتكر رسالة ذات مهمنة صعبة. وسباب هنا أم يخص الإمام محمد رحمه الله. خاص هی رسال یو اکوهلزی اتی او اسلام صحیح نما دای یا باطل یا باطل ya. باطل یا واناولیتا مصال یا وحدت الادیان بیلی کنم الامو تپیشت یا کراه نسوس کثیرا اکوهلزی او اسلام ولي هلیس سیو هودو ناو لیو ناو پیجوا پیم کبانی اسلام مطان او ناوزا کبیبا کلا بیو تکا اسلام أطعم جين جيني عن جي، جيني فيها إذا بقوم يوم كنرني، قوم يوم كن، هايون الإسلام مجاني، لذلك لا بد تقول لهونو الإسلام، معنى هنسي كتابهن كتاب مهيم وسام، وكيف كقولي هن فبر الإسلام، ومعنى الإسلام، تصرف سمت ما الإسلام الذي نتكلم عنه، ويسلام ثم بعد ذلك. أكتاد يا حديثي تاك حديثي أكوانزة أنبعو أليو حديثي أكوانزة أنبعو أليو تادي نحديثي أمد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمى رحم الله وفي الصحيح وفي الصحيح كلمة الصحيح المؤلفون هو تمية ثانا الصحيح أحيانا يراد به البخاري أحيانا يراد به مسلم، أحيانا يراد به صحة اللف. فانتبهوا. إذا كنت وف... افتا بتأتي من فان كما هم بصفة وفي الصحيح المراد به البخار. كيده الباحث اللي ينبغه، المؤلف يقول في الصحيح. هذا صلح عليها العلم لو تنبأ لو تجوا أو المسلم لكن هي حديث هذا المقصود البخاري إذا كنت جملة حديث من جنة توالزها وصحيحها فما أقصد يعني حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توم عليه الصلاة والسلام أم تعمهكم يا سماحكم حديث أم تيجى مفان مفان نظوري أم هو عملي تقرب الفهم هم فانوا إنك كرّب شيء وفهموه ولا أبارة ووإسلام وين فكلكوا اللي فنقوليه فضل الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في حديث ينشقازي فضلا يهو إسلام لما عنا بعده هي آية, آية هي هي كما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا كبيا فام نضرب المثل من أساليب التهليف الجنين لأنك تلك أسلوب زور كبيا مفام حتى يفهم الطالب أفهم بزور ما يقول الشيخ لذلك تقني القرآن الله ضرب أمثلا ضرب أمثلا في يفعل الله صلى الله عليه وسلم لم صلى الله عليه وسلم في حديث أميتمية أسلوبية مفان إليك فهميشا ونفوز أسيما مثلكم ومثل أهل الكتابين يعني من قبل ننفان وننين ننفان ووالي ولقو وبتبوذيلي قبلين يعني توراتنا ينجيب بمقصود يعني ما يهود ونصار ثم ننفان ويتسيس أمة محمد ننفان وما يهود ونصار كمثل رجل استأجر أجرا ننفان وامتو الواجيري واجيري نعلم ما تكلم في هذه المثال هل هو حقيقة أو مجال والصحيح أن الحقيقة لأنه هو الأصل ننفان كيكولي وفيقو وامتو الواجيري وات وصب الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد تقريب الفهم trib fn kukurubisha tu faham ni mfano wa mtu aliajiri waajiriwa kadha faقal yule mtu awambie yani kibarua chenyewe ni hiki hiko ndiko kibarua chenyewe aseme ma yaعmalu ii man yعmlu li, li min hadwt ilى nصf الnhar عlى irat huyu mwajiri aseme awaulize wale wali wataka ni nani ambaye atakubali kunifanyia kazi kibarua min ghadwati kutoka alfajiri mtomozi alfajiri cha kuchomoza achape kazi kuanzia wakati huo ila nisfina mpaka nusu ya mchana si wote katikati ya mchana yani Nani atanifanyia kazi au kibarua alafu mtalipa tiara moja tiara moja ni kiwango kikubwa cha mali Mayohojoka kubali eh اه با mhonini mwana اه kama tatwa ndio ndio kwenye hema sawa wao wakajitumbukiza ndio nini sisi ko tayari hawa hapo fikiria wamechagishwa طيب ثم قال وبانك ك يا ابي من ما يعمل من نصف النهار حتى بعد الظهر نص يوم إلى الى العصر فقط بعد شويه حتى نص يوم جنا لغا بعده قصاني لسويء على فنتملفا قيره 2 اي ساسا aamilat nnasara wanasara wakasema wao wataka بین kazi Baina mayahudi na wanasara kibarua kilichokuwa kirefu nani ahehhe wao ndiyo majuhawa mwanza kwa sababu wao wametukua wakati mkubwa wameona wao ndiyo wapeteo vao fanya sana sasa kutoka alfajiri chomozi mpaka kubaila goha si mchezo masaa how ndo yakua kibarua cha muda mrefu nasara yeye ameandia alfati ya mayahudi nusu mtana ya pili mpaka swala tatu kauliza tena yule mwenye mwenye ijara mwenye kuajiri wake mai ya amaluli min salati al ila an taghib shams ala tiraqabil nani yatifania kazi iki barua baada salatu al tu mpaka alafu malipo ntum hum nyinyi ndiyo mta ndo hao watuwatatu zaidi watu watatu ambao mwna akili zaidi ambao mwna akili zaidi kiviki utakuta ummahu wetu mtuni Muhammad umechelewa kwanda kazi jamayo uchapakazi ha mambo pumziki umechelewa kwanza kibarua asa kama duniani ulipochelewwa kuja walitutangulia na wanasara kwa hivyo ile kuja duniani ndio ile yetu ya kazi na kwenye malipo wale tukapata mara mbili atoe qiratubin muda mchache asr jua kazi na qiraati نمتونا mtume akasema hao watatu ndio ninyi ni umma mumechelewa kuja umri zenu ni ndogo kuliko wale 60 70 lakini ثواب Allah anawapa yao amewapa thawabu nyingi kuliko thawabu aliopewa ambao alotangulia pamoja na kwamba wao walifanya ibada masami wakashughulika sana wa الإسلام min fadli كي تجانيك اللي تفضليش أمهه والكوارد الإسلام. إنه ما أنا فضل؟ لذلك إمام محمد آلية لبيان أن هذه الأمة متأخرة وما كوا يمشوا وعملت قليلاً نوع من فنجاس كذا كذا لكنها حظيت حظيت بأجر كثير. فهذا من فضل الاسلام على هذه إن لو فضل قبل الاسلام عمل كذوب ولب وملب مقبض ديو يهودي وكاسيريكا نا هاوا احسيدي باو هاوشi كاندia ho kusomeona baliole baliole nabika kwenye hadithi nani simbao ama ana swali si ana <متحدث> كما حصلت لك يهود اللوهي فغضبت اليهود والنصارى أي فغضبت اليهود والنصارى ما يهود هو النصارى وككسرين كوت yeah? ولكثيرك يعني أمه ومين ومين أن نكثيرك يا أمه قالوا وكثيرا ما, ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا تكويه سيستفينيكالي مسامينه تشوكي مساميني ألافو أجيرا ويتو ندوغو وليفويتو نقيرا نها مبانا ومفانيا مسام تدوغو ألافو أجيرا واني مويس كل قسس إلو جامو لك وكسري قال يولا لواجيري كاف قال <سؤال> لواجيري كاف يقول <سؤال> هل <سؤال> نقصتكم من حقكم شيئا mi nimewapunguzia katika malipo yenu ni shahara yenu imepunguza kitu sutulia mkasema mmekubali irat na mi nikawapairawake kamili nimewanyanyasa hhalu la akasema ah ukutunyanyasa ulitupa malipo yetu kamili sawasaa sasa vita va sasa nyini nany yenyewe mlikubali irati yaa aluu eala mwajiri wao akawaambia mwisho dhalika fablii hizo ni fabla zangu utihi man sha na mpa ninaomtaka nyongeza zangu humpa ninaomtaka sasa yaani allah subhanah wa taala yuutii fablah man yasha ye ameutunuku umma humu haya na nyinyi umma wengine kulingana na shida yako ake nyongeza mwenye ambao ni wa Fahada wa fahadha ala fadli lislam hii ionesha fadla youislamu juu ya huu umma wa kiislamu ni kwamba ni umma mchache wa umri kwa nini camali zetu zilipoa ndogo umriwetu kidogo piya umri wetu kidogo ihan allah katupabadali madamu umri kidogo malipw akayakahuyaongeza ongeza إيه تقول زمن تكذب أمه هو فميها كي شريء كم نانا قومي أمامه فوق الماء لا لذلك أمه ما الله من حكم عمر الدوب أقوفتي بين زكوجليها قام بوقفانة عمل الدوب الله سبحانه وتعالى هو ليبا مرمي لي يوالى والجامعية wa hadha yadullu ala fadl al islam kwa hivyo huwa hadithi ni mfano mtume atapidia lakini ana makusudia ni kwamba yani allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala atumpidia allah mfano lakini hapa ndo kama mwajiri eh ye ameotaka kufanya ibada ndio kumfanyia kazi kufanya ibada umma ulotangulia wakapata masaa ya kazi kidogo ن أمة محمد بن متو مواء أفضل غص أكوب أمهه عمر دوجو لكن أعمال يسيرة وجور عظيمة أكوب فوابو نينجي هي ونشة فضل الإسلام لهذه الأمة الإسلامية بويبو يكون مهيموسان كويلوا هذه فوائد زو الإسلام وكيشة كويلوا حقيقة مهين نمامبو كمهاي اتقوى ونتنبي أبو سارة وتتميه علم وبصاره كُتُومَ اجرا مريم اجر ديني طبقا لو الله سبحانه وتعالى كفيك نيه ففي لذلك في الحديث ستكويا اعمالينين دغدغ لكن متى عليه الصلاه والسلام ياتي اجرا عظيما لماذا لان الله تفضل لهذه الأمة الله يوتنوك كذوبو نعم. ثم ذكر الحديث <تصلح> الثاني. تكوما هذا كلنا نوقت. الحديث يبين إنما يلزق <تصفيق> كذوب إنما يلزق <تصفيق> كذوب ستكتو يانز ألفت ويكتر جاني. تكوما يحقق ولو إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر كي كاو كي تتملزيهم لاموا. فضل الإسلام أكتفي بهذا القدر